بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّنِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا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 وَقمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكات وَأَقَرضُ اللهَّه قَرضًا حَسَنَا وَماَا تُقَدّمُ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيرٍ تَجد تَجدهُ إِندَ اللهَِّ هو خَيرًا وَأَحظَمَا أَجرَا وَاستَغْفِر اللهَّ إن الله غفور رحيم